لما اوجب والزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين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 وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد حمدا غير مودع ولا مكافأ ولا مستغنا عنه ربنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد والشكر على ذلك حمدا وشكرا كثيرا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 هم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أنزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغْمُومِنَا وَسَابِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَيْكَ وَإِلَىٰ جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهم ألبِسْنَا بِهِ الْحُلَلِ وَأَسْكِنَّا بِهِ الظُّلَلِ وَادْفَعْ بِهِ عَنَّا النِّقَمْ وَزِدْنَا بِهِ مِنَ النِّعَمْ وَجَعَلْنَا بِهِ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 لقلوبنا ضياء و لاسقامنا دواء و لابصارنا جلاء و لذنوبنا ممحصا وعمنا نار مخلصا اللهم اجعلنا من من يقرا فيرقى ولا تجعلنا من من يقرا فيشقى اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا للذي خطابه مستمعين ولاوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وختمه من الفائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم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 وعلى آله وصحبه